لك الحمد طوعا لك الحمد فراضا وثيقا عميقا سماء وآرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فراضا وثيقا عميقا سماء وآرضا Leke الحمد صمتا Leke الحمد ذكرا Leke الحمد خافقا حسيسا ونبضا Leke الحمd من الأخلايا جاناني وكل أكياني خلايا جنان وكل كيان لترضى فأرضى